Amin. Amin. Mari kita akan ambil senang kita. Maya MICHAEL MENGA HO 다른 anak terakhirdom. Halukah Goma. Qindhaga Dia? Halukah Goma yang nahin dia? Amin. ya, poforja Al-Mu'arab ma huwa, al-Mabni ma huwa. Al-Ism al-Mu'arab ma huwa, al-Ism al-Mabni ma huwa. لا يفتحن أحد كتابا. Al-kitab muqlaq. Jazakumullah khairan. Al-kitab muqlaq. Alkait akhir النظرات Nalam Al-Mu'rb Al-Tagyir Al-A'Hu'al Al-A'u'ahir Al-Kalim Al-Binama Nizim Harak Wahidah Harak Wahidah Hala Jawab أخينا الطاهر غومة فيه ما فيه نعم سننظر الاسم الثاني اجلس محمد رمضان عامر محمد رمضان عامر <تصفيق> عياك الله عرفتم صاحبكم الذي أعطى الأسماء عرفتم طيب تدعو له نعم بل، إن شاء الله خير يا ح. الطاولة من الناجم، الناجم الطاولة. فالناجم أصبح الطاولة. <تصفيق> <تعدي دايه> <تصفيق> <تصفيق <modelling> لا تستغرب هذا. السيارة في دماج كانت تشتغل بالبنزين. فلا يزال بها طلبة العلم حتى شغلوها بالغاز وكل طالب أو أغلب الطلاب تعلموا قيادة السيارة هناك السيارة الدعوة كل مرة يسوقها واحد وفي خلال هذه الرحلة أكلت لطمات كثيرة المهم يتعلمون القيادة عليها وإخواننا هنا أيضا قد أبلوا بلاء حسنا لما كانوا في عينزارة في مسجد نشنوش وأعطيت سيارة من الإخوة المجلس العسكري جزاهم الله خيرا أعطوا طلبة العلم سيارة للتنقل من مبيتهم وسكنهم إلى المسجد وأعطوا مفتاحا للأخ الذي يسوق فقال بينما أنا نائم طلبة العلم يأخذون المفتاح لا أيها التصويب قلت أنا قلت أنت معك المفتاح يمنعهم من أخذ المفتاح قال لا يا شيخ قال هي بالخيوط تشتغل المهم يملأوا في السيارة ويتدربون جزاهم الله خيرا على القيادة فما asbah حال ikhwanina في Dammaz, بحال huna. هنا نعم طيب يا Nama? Nama? رمضان عامر Nama? Nama? على المعرب والمبني هل استحسنت جوابه Nama? Nama? قد قصر الله Nama? Antah hadir samaan daras amsi? Rajaat ya Muhammad, rajaat, rajaat al daras. Lmtu raja? Shugilt? Insya Allah tu raja. Tuyib. Jazakallah khair. ولا takhtab ya Muhammad. Xalik amami ha kda. Daimen. Ma betul لا ينال العلم mustahin ولا متكبر عرفتم هذا لن ينال العين طيب سالم هديه اين هو سالم هديه اين هو اخونا سالم هديه اين هو ها يا سالم <تصفيق> الذي بقربه سالم فليقل له قم هذا سالم هدية غير موجود نعم تعرفوا خطفوا هذا سعى المهدية يقال خلف السارية طيب لا بأس ننتقل إلى محمد أبو الشانب نصر الله العظيما يعافيه ننتقل إلى خالد الجديد أنت خالد حياك الله المعرب والمبني يا أخانا نحن نريد المعرب الآن السؤال ليس حول الاعراب ولا البناء المعرب والمابني المعرب تغيير واخر انتبه انتبه دقق السؤال حول الاعراب السؤال ليس حول الاعراب إنما هو حول المعرب وليس حول البناء إنما هو حول المابني لا تسافر المعرب تغيره اخر الكلم اجلس يا اخي خالد بقي عبد السلام المريحني او المريحني. المرجيني المرجيني ملاكه ما كتب حالك المرجيني اين و حياك الله المعرب ما هو والمبني ما هو المعرب تغيير أو آخر الكلم اجلس القائمة ما بقي فيها إلا عبد الرؤوف الحسومي ها؟ عبد الرؤوف أين هو يا عبد الرؤوف نعم إذن عندنا عبد الرؤوف ليس موجودا والسالم هدية ليس موجودا صح وعلى هذا تمت القائمة التي جاءت بهذه الأسماء والكل لم يوفق للصواب في الجواب فمن يقول أنا من يقول أنا بعد إغلاق الكتب العدد قليل إذن الكتب كانت متنفسا لكم نعم قم يا أخانا قم الذي على الطرف أنت لا هذا أيwa قم أحسنت. المعرب ما تغير آخره أو ما تغير حاله ما تغير حاله آخره اختلاف العام الداخل عليه طيب وبعدين إذا نعبر ما تغير حاله آخره لفظا أو تقديرا باختلاف أو لاختلاف العوامن الداخلة عليه أو بسبب تغير العوامن صح إذا ما الفرق بين الإعراب والمعرب يا أخانا عبد المجيد ما الفرق بين الإعراب والمعرب عبد المجيد يحاول أن يجد وقتا للتفكير الرحيبات يقول ها أنا ذا وآخر اسمعه يقول ها أنا ذا وبعضهم ربما يقول حوالينا لا علينا لا يذكر أخوكم عبد المجيد فرقا عبد المؤمن تذكر قوم قوم يا عبد المؤمن ما الفرق بين الإعراب يا عبد المهيم لم يطلب منك تعريف الإعراب هذه الفرق وهذه دقة في الأسئلة ينبغي أن تكون على معرفة بها كي لا تغالط ولا تغالط ما كنت أظن أن هذا السؤال يحدث مثل هذا حتى عبد المهيم لا يدري وعبد المجيد لا يدري محمد الراعي أين هو؟ محمد الراعي أين هو؟ ليس موجودا؟ طيب أخونا صالح صالح صالح الدروقي أين هو؟ حياك الله ما الفرق بين الإعراب والمعرب؟ ما شاء الله على هذا السؤال. كنت أبحث عنه فترة حتى أخونا صالح لا يدري، وأنا الآن أنتقي كبار نحو هذا هذا رأس الهرب. ها من طيب اخونا جهاد اين هو جهاد اين هو جهاد ليس موجودا Jumlah dan Jumlah Bar rahmat Jumlah Jumlah Barah Jumlah Barah Tidak бог overy Wish you when this time ia Queens of荷 Jumlah Barah Jumlah Barah Jumlah Barah Procurenak Jumlah نعم استريح يا عبد المزيد ويا صالح استريح المحاولة انتهت اجلس يا عبد المهيم نعم ولديهم، تفضل يا اخي جمع العراب هي القواعد والمعراب هو الذي تحصل عليه القاعدة والمعرب ولا يطبق عليه القاعد هذا فهمه إيه. اجلس أنت تحوم هذا وهذا اللي فاهمه ازليس ان تتحوم حول الحما هذا يدل لك على ان خان وليد قد فهم لكن الذي فاته هو التعبير نعم الآن قد بانت المسألة أكثر أنت تصيح صياح هكلت لحمديك قوم هل العراب صيفة والمعرب حكم يجلس وقد يكون هذا الكلام له وجه أيضا Minaiin kiraat haa ada minaiin anda minaiin anda atau kiraat atau kiraat. Tui. Qom ya bunyi walaq Qom. Walaq yang kecil haa ada. Ledi yarfag wajah. Wa abuhi yulqinu. ماذا يريد الولد الصغير؟ طيب سنتركه إخوان؟ لا هذا السؤال مجموعة لا يعرفونه. نعم سننتقل إلى أخينا الأخير قوم قوم يا الأخير. الإعراب وصف للمعرب والمعرب وصف للإعراب اجلس هذا السؤال سهل هذا السؤال سهل نعم قم أنت أهل لذلك قم لا لا الإعراب والمعرب تعال من المكبر صوت قل لا أعلم لماذا ترفع يدك كنت مسافرا من أين أنت مباري تفكر في مباري كيف الأهل تتصل عليهم بخير ولا أنت شيء همشيجي في الخبز الصبح زمان بعض إخواننا من سافروا خارج ليبيا أهله ينتظرون الخبز في البيت وهو في المطار ما يدرو عنه إلا والتصابين من خارج ليبيا كل هذا من أجل أن لا يمانع خروجه من ليبيا وبعضهم خرج بمبلغ زهيد من دولة إلى أخرى ربما ليس معه إلا مئة دولار لكن الله عز وجل كما قال ربنا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعه اجلس نعم أريد أخا يحل النزاع تأخرنا فيه نعم من هو؟ سلمان الشريف قم حسين الشريف حسين الشريف قم غير موجود أولاً أولاً قم أنت فض النزاع الإعراب والتغيير الحاصل والمعرب والتغيير الحاصل والمعرب والتغيير الحاصل متغير آخره يعني الإعراب هو الحركة والمعرب هي الكلمة هكذا صح أحسن إذن يقال إعراب للحركة ويقال للمعرب للكلمة نفسها ولذاك عندما عرف الإعراب قال تغيير صح ولما جاء المعرب قال ما تغير أي كلمة نفسها واضح سهل ولا ما هو سهل هذا الذي كان في ذهنك نحوي الحمد لله أنك لم تقم كنت قد خيبت الآمال ما أريد هذا الذي قاله الأخ لا هو هذا الاعراب الحركة نفسها من ضمن من ضمة أو Fathah, atau khsirah, atau sukun. والمعراب هي الكلمة نفسها التي حصل عليها هذا التغيير. أيوة هذا. طيب. المبني ما هو؟ المبني لا أريد البناء. أريد المبني. أريد المبني. Qom, ya Ahmad naktub, lalu nah Ahmad. Mal, mal, mal. Lazim akhiru, halte wajah, bukan. Tidak. Dan. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. لغير عامل مثل لغير عامل كي نفهم التعريف قوم كقولهم سبحان الله معاذ الله الآن سبحان الله معاذ الله تلزم حالة واحدة هل لوجود لغير عامل أم السبب العامل سب العامل ففي قولنا سبحان الله العامل أسبحه أو يسبحه وفي قولنا معاذ الله العامل أستعيده أحسن ولذاك سبحان الله ومعاذ الله معربة أو مبنية معربة صبر السريح أحسن يبقى السؤال الثاني ولا اعتلال احترز من لزوم الكلمة حالة واحدة بسبب وجود حرف Al-Illah, وَمَثَّلْنَا بِمِثَالٍ عندك يا أخانا فكري فكري قوم قد رأيتك وأنت تحت الإضاءة تماما فأحسنت في اختيار المكان نعم مثل لزوم الكلمة حالة واحدة لاجل الاعتلال وكانت معربة ولم تكن مبنية مثل صح مثل آخرها حرف من حروف العلة وهي ليست مبنية لزمت حالة واحدة وهي ليست مبنية قد ذكرنا مثالا سهلا صح نعم يا فكري ماذا عندك أخوكم فكري ليس عنده جواب اجلس نعم من القائل ها أنا ذا عندك يا أخانا سعيد المتكي على الساريه فان لم يجب سعيد فعند سامي لكن اظنها لن تفلت من سعيد صح هكذا طيب ها الفساء هات المثال اجلس اجلس يا سعيد فسامي قم جاء الفتى رأيت الفتى مررت الفت مررت بالفتى الآن هذه الثلاث لزمت حالة واحدة فهل فتى معرب أو مبني ها هو يلزم حالة واحدة إذا مبني معرب أحسنت لزومها حالة واحدة لا لكونها مبنية وإنما لكون آخرها حرف عل صح أحسنت يا سامي أجبت وأصابت الآن نمشي إلى اللوحة في أول طفض يعد اللوحة كبسة Oh, <coughs> God. في ميه اخرى شكين طيب الآن الإعراب قلنا إما يكون لفظيا أو تقديريا أو تريدون نرجع من الدرس الأول أظن الأول سهل صح من هنا من هنا إن شاء الله نفهم من هنا ولا ولعلنا نمر على الأول طيب الآن الإعراب ينقسم إلى لفظ التغير التغير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 Rai tu, Rai محمدا Rai tu Muhammadan. Alhamdulillah. Bila nut, ta, tayyib. Rai tu Muhammadan. Lihat mai, ma lai menang min Apakah kita berdek Вас? kami berdekat dengan Bana. Saya kira Muhammad. Bagaimana saya периode Ay glorious? Corbas kemajar hatinya. biographyretir dia lainnya? Biudah. Muhammad se Cara bleut dia lainnya? Channel Muhammad. Kerana dia対inya anみ Cường. Sebentarnya Motherтр Gian. Ansari. Mereka mengunjungi bahwa Muhammad. Muhammad entabih Muhammad nautakna atau tidak dalam keserah ولماذا nautakna dalam keserah لأنها اسم مجرور وعلى مجره الكسر الضال ya khiri ok عامل الجرف ما هو ما الذي جعله مجرور حرف الب حرف الب إذن التغير هذا ini ما لا يمنع من النطق halangan jelas, betul? Kalau hendak mengubah contoh, ubah. Siapa yang memberi contoh lain? Tidak ada lagi dalam contoh ini. Hanya. Ya, berangkat. Ya, berangkat. Ya, berangkat. Ya, berangkat. Ya, berangkat. Ya, berangkat. Ya, berangkat. Ya, berangkat. Tapi Ibrahim abtetapkanlah nama topik ini. Eh, abg dengan nama Ibrahim. Saffar? Saffar Zaidun. Saffar Zaidun. Raitu Zaidun. Raitu Zaidun. Marutu Zaidun. Marutu Zaidun. Cepat. Katakan contoh ketiga. Ant? Ant. Ant. Kenapa tidak anda percaya bahawa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 مانع. سيأتي سؤال الآن ما هي الموانع واحد اثنين ثلاثة الموانع ما هي أولا كم عددها كم عددها ثلاثة من يقول ما هي من القائلها أنا ذا نعم قم يا أخان أحمد ولا محمد ما أدري أنه يشكل علي هذا أحمد ولا محمد, محمد. Ata'az, rakukum. Ia,ul al-mani' al-awal. Ata'az. Al-mani' ashani. Al-mani' ashani. Al-thiqal. Al-mani' حركة المناسبة إذن الأعضار كم هي التعذر الثقل حركة المناسبة الآن ماذا نحتاج أن نعرف هذه الثلاثة أن نعرف هذه Anak nafas, ini tiga. Nafas. Nafas. Nafas. Nafas. Nafas. Nafas. Nafas. Nafas. Nafas. Nafas. Nafas. Nafas. Nafas. Nafas. Nafas. تقدر عليه الضم فقط الفتح فقط الكسر فقط الجواب ما هو جميع الحركات أيوة. واضح طيب مثاله مثاله جاء الفتى إذا جئنا نعربها ماذا نقول فعل ماضي مبني على الفتح صح طيب الفتى من يعرب من يعرب <تصفيق> نعم قم الفتى فاعل الفعل لابد له من فاعل فاعل مرفوع لأن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا الفاعل لا يكون إلا مرفوعا فاعل مرفوع السؤال وما علامة رفعه وعلامة رفعه المقدرة. الضمة صح السؤال الذي سيأتيك الآن الظاهرة أو المقدرة طيب علامه رفع الضمة المقدرة السؤال لسنا نرى ضمة على الألف لأنها مقدرة ما الذي منع من ظهورها التعذر لماذا لماذا أضمت أضمت ريكك <تصفيق> لأنها تقيلة أنت ماشي الآن خطوات صحيحة فلا تفسد أمرك فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم المقدرة على آخرها على آخره منع ظهورها التعذر لماذا لأن آخر الفتى ألف لازمة صح لأن آخر الفتى ألفا لازمة إذن وعلامة رفع الضم المقدرة على آخرين سيتكلم تكتب على آخره منع من ظهورها إيش؟ Tegur. Jadi, jika seseorang bertanya, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak sah. Jadi, jika seseorang bertanya, pertanyaan itu adalah Iaitu soalan kedua. Raih tu al-fatah. Raih tu al-fatah. Nama. Al-iarab. Nurih raih wapah. Nurih taw. Wapah. Tuma nasihul. من يقول انا واللوحه بين عيني اه اريد اخر لم يسال منذ ان بدات الدوره اريد اخر لم يسال منذ ان بدات الدوره عجيب كثير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 اخضر طيب رافع الماضي مبني على السكون لماذا ahi tidak saya tanpa da'im años untuk anak-an-anrow yang Kelakun yang tanpaそれ sa'im dan Brother tunusi balik al-mas masked secundah اتصاله بضمير رفع متحرك صح احسنت اذا نكتب رأى نقول فعل ماضي مبني على ماذا على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك صحيح الجواب التاء ات ضمير المتصل مبني على الضم اتركوا خانه لا يلقينه احد صح احسنت ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل وقد قدمت لك أن الضمائر مبنية أن الضمائر مبنية ولذلك نقول في محل نقول في محل الفتى رأيت الفتى فتى مفعول به صح Ismau apa yang dia katakan, abang kamu, masmuk, Ahmad? Ahmad? Ahmad? Ahmadi? Ahmadi? Baik. Dia katakan abang kamu Ahmadi, bahawa wanita itu adalah seorang yang berbuat. Saya أظن قلت فاعل آه إذا المعدرة سمعت أنا فاعل آه قلت مفعول به مرفوع وهذه تسلم على تلك فلا زلت في الخطأ أخوك محمد يقول آخر كلام هذا عندك الفتى مفعول به منصوب أو مرفوع منصوب آخر كلام عندك أو أنت خائف أخوكم حمادي متأرجح يحتاج إلى أخي ثونسي يثبته من من إخواننا يثبت أخاه من إخواننا الثونسي يثبته. ماذا تقول له تقول يثبت ثبتك الله أيوه مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على أوله على آخره منع من ظهورها التعذر ولماذا التعذر أحسن لأن آخرها ألف مقصورة هجبت وأصابت فلك درهم ينفع في تونس درهم ما ينفع تفضل استريح وانجزك الله خير يا اخي التونسي انت جديد جزاك الله خيرا. طيب. وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة المقدرة على أوله آخره منع من ظهورها التعذر السؤال الكبير عند من قم يا خالد من بنغازي قم من بنغازي انت صح اجداري اجدابي ما هو بعيد وين الشرق <تصفيق> كم س... كيلو؟ 160 ها لماذا التعذر لان اخره الف لازمه واذا كان اخرها الف لازمه تقدر الضمه او الفتحه او الكسره جميع الحركات ازبطت واصبت يا اخان ها هو وليد انت كان ترجع مكانك الاول طيب الله يحفظك تفضل استريح يحفظكم إذا أخذنا التعذر واضح التعذر في أحد ما فاهم من الموانع التعذر في أحد ما فاهم في أحد ما فاهم طيب من يريد أن يمتحن نفسه فليقل أنا من يريد أن يمتحن نفسه فليقل أنا نعم قم يا أخانا أنت رافع يدك بها قلم قم جاء موسى رأيت موسى مررت بموسى اختر واحدة تعربها ماذا تريد الأولى أو الثانية أو الثالثة ها؟ جاء موسى باعتبارها أسهل اعرب لنا رأيت موسى رافع الماضي مبني على السكون الاتصال بضمير رفع متحرك والتضمير متصل مبني مبني على الضم في محل. Rafiq faham Musa mafaul bihi mancub, walaupun nusbihan al-fatihah mukaddara pada akhirnya mengeh dari zahuriya ta'ghur, kerana akhirnya alif lazimah, apsanti, akan, nasehata dalam ujian, lah, kelas.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 بامسحها امسحها خلينا نكتب واحده ثانيه <تصفيق> تمام هكذا لا. الاستثقال هذا متى يكون هذا العذر <تصفيق> نعم <نعوه؟ تصفيق> سنكتب املي علي ما كان آخره نعم يا لازمة ما الذي يقدر جميع الحركات من يقول أنا هل تقدر فيما كان آخره يا لازمة جميع الحركات الضمة والفتحة والكسرة أم هناك تفصيل نعم من يقول أنا أريد آخا من حي الأكواخ أريد آخا من حي الأكواخ نعم قم أيها رافع يدك من حي لك واخنت طيب ما كان اذا امامنا طيب ما كان اخره يا لازمة ما الذي يقدر عليه من الحركات تقدر الضم والكسر وتظهر الفتحة لخفتها احسنت يا اخانا اذا ما كان اخره يا لازمة Tukdar, pada pada akhirnya, al-zamma, sah, sah atau tak? Wal-kasra, dan tazhar apa? وتظهر الفتحة لماذا تظهر بخفاتها خفتها في ماذا في النطق خفتها في النطق الآن بالمثال يتضح من فهم ممن لم يفهم جاء جاء القاضي جاء القاضي من يريد أن يمتحن معلوماته قم يا المتكئ على الجدار قم جاء إيش ماضي مبني على الفتح القاضي القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمه المقدره على اوله على اخره منع من ظهورها الثقل منع من ظهورها الثقل صح الثقة متى يكون مانعا؟ إذا كان آخر الكلمة يا اللازمة ما الذي يقدر لا يلقينه أحد لا تنظر يمينا ولا شمالا. تقدر الكسر والضم والفتحة تظهر او لا تظهر تظهر الفتحة لخفتها احسن طيب رأيت القا ضيو من يصوب هذا؟ من يقول رأيت القاضي صح؟ يرفع يده. الذي يقول رأيت القاضي صح؟ يرفع يده. لا يزال أخ... أخونا يرفع يده. قوم. أنت ترى أن القاضي مرفوع؟ ها؟ Mancub. Jika contoh yang di antara kedua-dua tanganmu salah atau salah, ha? Salah. Jika ini adalah salah, apa yang kita خطأ. الصواب. رأيتُ القاضية. هذا صواب. صواب. لماذا ظهرت الفتحة؟ لماذا ظهرت الفتحة؟ ظهرت الفتحة لخفتِها. خفتِها ظنُّت قصح. رأيت القاضية، رأيت القاضية، القاضية مش القاضية على أساس أنها إمرأة قاضية، لا القاضية فتحة وليس الهاء السكت، وأما القاضية التي تستعمل في ألسنة الناس اليوم في باب القضاء فلا يفلح قوم. ولا امرهم أوه. امراه طب يا شيخ القاضيه اي تقول قاضيه احسن طيب ما اعراب في هذا المثال القاضي ما اعرابها القاضي رايت القاضي ما اعراب القاضي من يقول ها انا ذا قوم يا ولد قم القاضي رأيت القاضي القاضي فاعل اجلس عجبت وما اصبت نريد اخا يجيب فيوصيل قم يا وليد القاضي مفعول به منصوب أو مجرور أو مرفوع أو مجزوم أو منكوس اسمعوا ماذا يقول ولي بعد اختلاط حصل له مفعول به مرفوع توافقونه أو تخالفونه لا يزال أبا حنونا معكم أو تغير ما زال مفعول به منصوب وعلى متنصبه أخوكم وليد يقول في آخر أقواله القاضي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة مقدرة أحسن اجلس, إجلس يا وليد اجلس ايه واخدينها ايه وستعلم إذا من جل الغبار نعم أريد أخها ما قد سئل قط منذ أن بدأت الدورة ابن القيم العلمية الثانية نعم يقولون عصام من الكفر أين هو حياك الله حضرت من أول أنت من أول الدورة ها؟ إن شاء الله القاضي يا أخانا رأيت القاضي المطلوب منك يا أخانا عصام وقد جاءت من مسافة بعيدة أن تعرب القاضي ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح انظر إلى اللوحة التفت هناك رأيت اللوحة لا أريد القاضي ما عرابها أترك رأيته مفعول به أخوكم يقول القاضي مفعول به منصوب وعلامة نصبه خلاص لا تنظر ننظر هنا الآن أخوكم عصام يقول وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المقدرة يعني هو ترك لنا الخيار نختاره نحن ما شينا إما ظاهرة وإما مقدرة عصام اجلس هات لنا واحدة من الكفر غيرك من هو فرج هذا فرج غير فرج الآخر أين هو الآخر كم عندنا فرج ثلاث <تصفيق> فرج يصلى الله يفرج عنا جميعا وعن بلادنا عن بلاد المسلمين يالله القاضي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كيف أظهرت الفتحة ظهرت خفتيها ظهرت خفتيها مع أن آخر الكلمة يا صح لكن اليا ما كان آخر اليا لازمة تقدر عليه حركتان وتظهر حركة واحدة ما الحركتان اللتان تقدر تقدران الكسرة والضمة. الكسرة والضمّة وما الحركة التي تظهر الفتحة. تظهر لما ليخفتي ليخفتي يا أحسنت يا أخان واضح يا إخوة أولى ها عودة الأخيرة <تصفيق> يا عامر الله يهديك إز السريعة القاضي يا أخان مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره قلنا أن رغم أن القاضي آخره يا لازمة لكن قد قدمنا أن ما كان آخره يا لازمة تقدر عليه حركتان على آخره تقدر على آخره حركتان وتظهر حركة واحدة اللتان تقدران الضم والكسرة والحركة الواحدة التي تظهر الفتحة وقلنا أنها تظهر لخفتها واضح الجواب صح؟ واضح ولا Waala Taib ilahuna Wa sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Wa ala alihi wa <sahbihi>